بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين انتهينا الى نتيجة ان بيع الفضولي ينفذ بالاجازة على طبق القاعده غير ما هناك بتخريج يختلف عن تخريج السيد الخوي رحمه الله حيث ان السيد الخوي فرض ان نفس الاجازه تجعل المالك طرفا للتصرف الاعتباري لا لشيء الا لان التصرف اعتباري وليس تكوينيا نحن هذا ما وافقنا عليه وقلنا ان مجرد كونه اعتباري ما شيء مفتاح صفري بحيث يصف بذلك ان المالك يصبح طرفا ولكن نحن نقول بما ان العقلاء بانون على كفايه اجازه المالك هذه سيره عقلائيه وارتكاز عقلائي ان هذا يكفي في شمو في طول افتراض ان الاجازه نافذه خب اسمح طرفا لهذا الامر الاعتباري وتشملني ادلة او العقود او تجارة عن طرف او ما شابه ذلك وحتى لو اردنا حتى لو لم نكتفي بهذا عندئذ بامكاننا ان نتمسك بمسألة بمساله نفوذ ال من مسألة حجيه السيرة العقلائية او الارتكاز العقلائي بعدم الرابط هذا هم طريق اخر فبهذين الطريقين باحد هذين الطريقين نثبت صحة بيع الفضولي بالاجازة ومع ذلك نبحث ولو مختصران بعض الأدلة اللفظية التي أقيمت على صحة بيع الفضولي بالاجازه كي إذا افترض أن شخصا ما لم يقتنع بصحة الفضولي عليكم السلام ورحمه الله لم يقتنع بصحة الفضولي على وفق القاعدة يستطيع أن يستفيد من النصوص الخاصة والنصوص والنصوص التي ذكرت كثيرة أنا أقتصر على ذكر ثلاثة منها ولا وفي التوسع في التوسيع أحيلكم على الكتب المطولة الموجودة في المر... بين ايديكم والوجوه الثلاثة او النصوص الثلاثة التي اذكرها ما يلي ان شاء الله بحول... بحوله اولا رواية عروة البارقي ولولا انه اشتهر ذكرها كثيرا اصلا انا كنت ارغب ان ما أتعرض لها لانه سند ما له، فما فائدة حمل الصرف الوقت على ذلك؟ لكن لشتهرها ووجودها ووجود ذكرها في كتاب الشيخ الانصاري رحمه الله وفي الكتب المتأخرة عن كتاب الشيخ الانصاري نبحث ولو مختصرًا. فبعد ذلك النص الثاني صحيحه محمد بن قيس وليدتي باعها ابني بغير ابني وبعد ذلك الروايه التي مرت في بحث نكاح العبد حينما ورد عنه عليه السلام انه قال ما عصى الله وانما عصى سيده فإذا أجاز أجاز ألا نستطيع أن نفهم من ذلك أنه بالنسبة للفضولي هم نقول ما أصل الله وأن عصى ما أصل مالك فإذا أجاز أجاز ألا نستطيع أن نجعل ذلك دليلا على نفوذ البيع الفضولي هذا أما النص الأول وهي رواية قروة البارقي هذا النص في كتبنا لم نجده إلا ما يروى عن كتاب لأبي جعفر لأبي جعفر الطوسي أبي جعفر محمد بن علي الطوسي طبعا هذا ليس أبو جعفر الطوسي يعني الشيخ الطوسي رحمه الله ولا اعرف هل له علاقه علاقة رحميه مع الشيخ الطوسي ما أدري انا فحصت كثيرا في كتب الرجال حتى ألقى يعني في كتب الرجال الشيعيه ما لقيت هذا الاسم وما ادري من هو وهل له علاقه أفرض رحمية رحميه بالشيخ الطوسي او لا انا ما ادري إلا أن هذا يبدو أن لديه كتابا باسم ثاقب المناقب عن قروة ابن جعد البارقي يبدو أنه وضع هذا الكتاب لمناقب الرسول أو لمناقب المعصومين ما الكتاب أنا ما موجود علي حتى أرى اجمالا بمناقب للرسول صلى الله عليه وسلم فهو بعنوان ذكر منقبه للرسول وليس بعنوان انه يريد ان يتعرض الاحكام الفقهية وانما بعنوان منقبه الرسول ذاكر هذه القصة ها ها الموج... انا وجدته في مستدرك الوسائل مستدرك الوسائل ذاكرها الرواية واذا تردون ال... اذا تردون المجلد مستدرك الوسائل المجلد الثالث عشر الباب الثامن عشر من عقد البيع وشروطه صفحة مائتين وخمسة وأربعين هذا ينقل عن ثاقب المناقب لأبي جعفر محمد بن علي الطوسي قال أدم جلب الجلب يعني ما يجلب من خيل وإبل ومتاع الى الاسواق للبيع كان يجلب بالاحص في ذاك الزمان هذا الجلب كان إلى أهميته الان في زماننا هذا بعد اصلا الدنيا كانما هي بيت واحد صاير لكن ذاك الوقت الجلب من يجي ياتي يعني الامتعه التي تاتي من بلد شيئا ما بعيد مثلا هو يص... كان يصير محل اهتمام اهل البلد باعتبار انه جلبت امتع يهتمون ب... بشرائها قدم جلب فاعطان النبي صلى الله عليه وآله هذا قروى يقول اعطان النبي صلى الله عليه وآله وسلم دينارة فقال اشتري بها شاتا اشتري لي فتشات فاشتريت شاتين يقول انا حصلت شات ارخص مما نبي انطاني دينار شفت يبيعوا هذا الجلب يبيع شاتين بدينار فاشتريت شاتين بدينار فلاحقني رجل خرجت حتى أأتي إلى النبي رجل عقمني أجاني قال هذا الشاتين بيع لي واحد منهما ضمية فبعت أحدهما منه بدينار ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشات ودينار فرجعت الى النبي قلت له مولاي تصطر هاي الشاتر يدرسه هادان بينارك وعتبر انه باع اخدهما بالدينار فرده علي النبي قال الدينار اليك ماريت امتوني بس الشاتر دينار اليك فرده علي ودعا بشأنه اروي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم uit de rug van de kerk van de kerk van de kerk van je kerk van de kerk van de kerk van de kerk van de de عورة البارقي يقول ببركتي هذا الدعاء من قبل رسول الله طبعا هذا كان قاعدة في المدينة او في مك قاعدة يعني في حجاز كان اجمالا وبالاخص سيأتي انه في بعض النصوص وارد مسألة أنه نبي أراد للأرحية سهم الأرحية هل كانت أرحية للخاج أو لا أرحية على كل أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحجاز لكن يقول هذا الرجل أنه ببركة هذا الدعاء من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم لقد كنت اقوم بالكناسة او قال بالكوفة تدرون ان كناسة منطقة او محلة من محلات كوفة وقتئذ كان هناك كان هناك منطقة في الكوفة يسموه بالكناسة فنفس الشيء سواء قال بالكوفة او بالكناسة كنت أقوم بالكناسة أو قال بالكوفة فأر فأربح في اليوم أربعين ألفان هذا من مناقب الرسول لأن الرسول قال لي بارك الله في صفقة أمينك مضت الأيام والليالي وإلى, وإلى, وإلى أن أجيت إلى الكوفة هالشكل يومي أذهب للتعامل والتكسب أربح في اليوم أربعين ألف دينار. خب. هذه رواية منين ما خذ أبو جعفر الطوشي من هو أنا ما أدرى ومن أين ما خذ بس خب أсхب مصرحين مسرحين بأن الرواية عامية، موشوية. وهذا لابد ما من كتب العامة. أنا الكتاب الموجود عندي في مكتبتي والذي راجعته بهذا الصدد عبارة عن كتاب أنا عندي السنن الكبرى السنن الكبرى هذا السنة شبيه بكتاب الوسائل أدنى هذا الشيء يعني كتاب أظن عشر مجلدات وغفمات و... وإذا عرفنا إلى مجلد الفهرس يصدعش مجلد ومجمع الروايات فإجمالا هذه الرواية موجودة قبل السنة الكبرى لكن انا ما عندي الا هذا في اي كتاب اخر من كتب السنة موجود انا ما عندي انا اخذت من هذا ورعت الرواية في هذا الكتاب في السنة الكبرى ده اشكال مجمعه هو كل ما مخصل من أشكال لهذه الرواية جمعه في صفحة السنن عندكم المصدر السنن الكبرى مجلد 6 صفحة 12 عفن صفحة 112 مجمعها كلها هناك احدها هذا يقول يروي عن الشبيب ابن غرقده سمع قومه في هذه الرواية الشبيب ما ينقل مباشرة عن أروة البارطي وإنما ينقل عن قومه عن عشيرة عن جماعة سمع قومه يحدثون عن عروة البارق جمعت يعني عشيرت ينقلون هذا عن عروة البارق أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له شات اضحيه بس هذا أرحية الحج كانت أولوه أرحية عادية ماذا فاشترى به شاتين فباع احدهما بدينار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 في هذه الرواية كما ترون ان الشبيب ما ينغل عن عروة البارق مباشرة انما عن الحي ما لا يغل عن عشيره ما لا عن هو عنه, عنه يقول في نقل آخر يقول أن الحسين بن عمارة جاء بهذا الحديث عن شبيب عن عروة في هذا النقل الذي الآن نقلناه شبيب ما نقل عن عروة مباشرة وإنما عن بعض أفراد عشيد لكن الحسين بن عمارة هذا أحد رواه رواه السنة جاء بهذا الحديث عن شبيب عن عروة. فحينما بلغ النقل إلى مسامع الشبيب أنكر النقل المباشر. بعد ذلك القصة وصلت إلى مسامع الشبيب. الشبيب قال لا أنا ما غير إلى شكل أنا ما نقل عن عروة. وقال اني لم أسمع عن عروة سمعت الحي الحي يعني العشير سمعت الحي يخبرونه أنا سامع عن بعض عشير ينقلون عنه خلص. ثم يحاول السنر البيهقي السنر البيهقي في كتاب السنر البيهقي وفي نفس الصفحة يحاول أن يحصل على سند آخر غير شديد أو الشبيب ما ينقل عن عروة حاول أن يحصل على سندين ينتهي إلى عروة ما يصر ببعض الحائمان هم ذول البعض وفظ مجهولين لا يريد أن يرى أنه هل يمكن الحصول على سند طام من أولى مثلا فيقول الال طبعا اول السند انا حذفته لجن اختصار يصل بالاثناء يقول ورد عن سعيد بن زيد هذا راوي معروف راوي معروف اللي يذكروا العامه في كتبهم ورد عن سعيد بن زيد طبعا بسند له بسند انا حافظ لك السند انا اخذت من هنا من سعيد بن زيد واتجدون تراجعوا في السمال البيهقي حدثنا الزبير ابن الخريد عن أبي لبيد عن عروة البارقي أبو لبيد مباشرة ينقل عن عروة البارقي ليس عن الحي إنما عن عروة البارقي قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً فقال اشتر لنا به شاتا قال فانطلقت فاشتريت شاتين بدينار فلقيني رجل في الطريق فساومني بشات فبعتها بدينار فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هذا ديناركم وهذه دي شاتكم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم وصنعت كيف بشنون رجعت هم الشاط هم الدينار وجبت الشاط هم مارد طال فأخبره ذكر له القص انه هشكل صار انا شايف رأيت الشاطين ودينار ثم لحقني احد اشترى احدهما بدينار فأخبره فقال اللهم بارك له في صفقة يمينة قال فقال إني لا أقوم في الكناص بالكوفة فما أرجع إلى أهلي حتى أربح أربعين ألفاً ف... يبدو أن هذا أبو جعفر الطوسي اللي ما عرفنا منه يبدو أنه ناقل هالرواية هالنص لأن ما في كتاب أبو جعفر الطوسي اقرب شيء هذا النص اللي اعلم قرأته وهنا كلام ينقله البيهقي ما اعلم كلام نفس البيهقي هذا ما اعلم او احد او كلام احد الروات ما أعلن لا اعلم الكلام هذا يقول أن هذا الحديث وقع في طريقه سعيد بن زيد وأنا كان بناي أحدث كل السنة وسأذكر الرواية المباشرة إنما بدأت بسعيد بن زيد بها النكتة بنكتة أنه يقول أن هذا الحديث وقع في طريقه سعيد بن زيد وهو أخو حماد بن زيد وليس بالقوي هذا مو إنسان ثابت في ليس قويا حتى نعتمد على نقله والله أعلم فكان مقصودي من هالتطويل في مقام النقل عن كتاب البيهقي أنها الروايه مناقشة سندا من قبل نفس علماء السن الرواية مناقشة ونحن خب ما نحتاج الى مناقشات معناتهم كل روايهم شنويه نحن نرى ان هذه الروايات ساقطه سقوطا ذريعا ولا قيمة لها فلولا اشتهرها في كتبنا ما بعد ذلك الكتب تبحث المناقشات الدلالية من قبل أنهم أفرضوا هذا كان يعلم بالرضا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى شيء في صادف فكان يعلم بالرضا رسول الله فهل الرضا الباطني يخرج الفضول عن كونه فضولي؟ فمقصر الروايتين على صحة الفضول او لا يخرج الفضول عن كون الفضول فالصد دليل على صحة الفضول فما شابها من المناقشات افرضوه اشترى شاتين خب هو كان مأدونا او وكيا في شرائشات شات شاتعين فليس لم يكن هذا فضولي وانما بيعه فضولي بعدما باق وما شابه ذلك من المناقشة او كان وكيلا مخولا اذا اصلا ليس فضولي هالمناقشات الموجودة اذا اردتم راجعوا الكتب انا ما اخذ راكتكم على هذا هالاساس وما اخذ راكتكم على هالاساس لها اخذ راكتكم على هذا النص لا ينفعنا شيئا النص الثاني من النصوص الثلاثة اللي أنا باني أن أذكرها الصحيحة محمد بن قيس وهذا الصحيحة موجودة في الوضع في الوسائل مجلد 21 حسب طبعة آل البيت باب 88 من نكاح العبيد والإماء الحديث الأول صفحة مائتين وثلاثة محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن سندي ابن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر هذا سند بمشكلة الطو... سند الشيخ الطوسي إلى علي بن حسن الفضاء والذي بحثناها في بعض أبحاثنا بعض القديمة عن أبي جعفر عليه السلام عن عاصم بن حمير عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى في وليدة باعها هذا يقول قضى كأنما قضى أبو جعفر يبدو يشكي لكن في سند الكلين كما سنقرأ إن شاء الله وذلك سند مواضع الصحة بعد إشكال السنة الشيخ علي بن حسن الفضاء لما موجود هناك يقول قضاء ان يروا المؤمنين هذا ظاهره قضاء يعني قضاء أبو جعفر في وليدة واعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ثم قدم سيدها الأول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 وضعت فأخذ وليده معنتك وأخذ, وأخذ ابنه أيضا خارج فناشده المشتري المشتري مسكين اجي إلى إما إلى أبي جعفر انصح هذا النقل أو إلى أبي المؤمن ناشده المشتري قال أنا شميع أولا أجر بعض أنا شميع أنه هذا حمل أصل الوليد وأجر أنا كيف أعالد القضية فناشده المشتري الإمام عليه السلام بيّن له العلاج قال خذ ابنه انت روح اسجن ابنه هذا الابن الذي باع عليك الوليد خذ ابنه يعني الذي باع الوليد حتى ينفسد لك ما باعك الاول اول راح يرى ان ابن انسجد ويجي يجي ينفسد تخرج الابن الناس فلما اخذ البيع الابن قال ابوه ارسل ابني السيد الاول الراحل السيد الثاني قال ليش اخذت ابني ارسل ابني فقال لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليد الأول اجاز بيع ابنه هذا هذا النص الثاني وهو نص صحيح وصريح في أن الإجازة مصححة لبيع الفضول إلا أن الإشكالات التي أوردوها أمّ الإشكالات ثلث اشكالات هي عمدتها اولا يقال انه هذه الروايه في موردها مجمع على فسادها لان الاجازه كانت اجازه بعد الرد هذه المخاصمة وهاي أخذه للوليدة وابنها كلها شاهد على أنه رد رد البيع وبعد ذلك أجاز, اجاز بعد رد الذين أفتوا بأن إجازة المالك لبيع الفضولي تصحح بيع الفضولي إنما إنما ذلك في الإجازة قبل الرد وليس في الإجازة بعد الرد فالرواية في موردها ليست معمولاً بها هذه هذا الإشكال الأول والإشكال الثاني أنه بأي مبرر شرعي بأي مجوز أخذ أخذ الوليد خب الوليد ملك يقول ما اه غير ابني خليه ياخذه لكن ابن الوليد على اساس اخذ ابن الوليد حر لان المشتري خب كان حرا بعد والمشتري اولادها لا بالزنا اولادها باعتبار انه تخيل ان هذا ابن المولادة يبيع لابد أبوه مؤكل غير فالولد ابنه من وقية شبهة وقية شبهة وقية الشرحي ما بيشي إذن هذا حر كيف يجوز له أن يأخذ هذا الولد هذا الإشكال الثاني والإشكال الثالث كيف جاز للمشتري ان يسجن البايع عليه السهل البايع صح البايع افرضه غصب من المشتري مالا غصب من المشتري مالا لانه باع وليدة ابيه واخذ المال غصبا الغاصب ما يسجن وانما الغاصب يقال له تعال رجع المال فإذا لم يرجع أفرض أن الدين يسجن بينما ماكو في الرواية ما, ما ذكر أنه طلب إرجاع المال ثم هو خالف أن الدين السجن كان المفروض بالإمام أن هكذا يقول يقول ااا بشوف إذا ما رجع ما وافق أن يرجع لك المال إس بينما هذا الشيء ما موجود في الرواية. هذه أمدة إشكالات التي تذكر في الاستدلال بهذا الحديث هذا طالع الكتب حتى نكمل البحث غدا إن شاء الله